بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود كتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن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 إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل تك حديث الجنود فيذعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com